هذا وجه الوجه الثاني أ ن مواقف ا ل ق ي ا م ة تتعدد فاحيانا يحدث عدم التكليم, وأحيانا يحدث التكليم للتوبيخ و ا ل ت أ ن ي ب والتبشير بالعدل م بفي الوجه ا ل أ و ل لا يكلمه ص و ر ه ا ل ب ق ر ة لا يكلمهم كلاما ينفعهم الوجه الثاني أ ن مواقف ا ل ق ي ا م ة تتعدى ف أ ح ي ا ن ا يحدث عدم التكليم و أ ح ي ا ن ا يحدث التكليم ل ل ت و ب ي خ و ا ل ت أ ن ي ب والتبشير بالعذاب فقال ربنا لهم فذوقوا فلن نزيدكم إ ل ا عذابا وهذا القول أ ش د عليهم من العذاب ف إ ن الرجل كما نعلم إ ذ ا عصينا بالحبس كان ا ل أ م ر بسيطا أ و يخفف عنه العذاب أ و الحبس يخفف عنه بقصر هذه المده ة يعد ذ هذه ه هو فيها أهل لهم الأيام اللي هو فيها فمضوا هذه الأيام يوما ما ولكن أهل النار لا تحدد لهم المدة ولكن مزدون تحدد فيقول ربنا لهم فلن ف نريد لكم إ ل ا عذابا فيقطع هذا القول عليهم كل امل ويغلق عليهم كل باب رجاء ل قال هداية الآيات التنديل ز الظالمين ثانيا التنديل بالتجزيل والبعث والمكثبين به ثالثا أ ع م ا ل العباد مؤمنهم وكافرهم كلها مقصار عليه و ن ج ز و ن بها وكل شيء أ ح ص ي ن ا ه م س ا العذاب في الدار الآثرة أبدية وعدم إمكانية في م إ كتابا ا ا ن ن ي ة ه ن أن ذكر جزاء المكتبين ه وتعالى وكما جزاء بعد ذكر هي عادة القرآن اسلوب ا ل ق ر آ ن أ ن ه يراهب ويراقب ب د أ يذكر جزاء المتقين وما اعد الله تبارك وتعالى لهم في جنه وختمت الصوره بان ه أن الله تبارك وتعالى أ ن ظ ر هؤلاء الكفار عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ل ي ن كنت ترابا فقال ربنا سبحانه وتعالى <تصفيق> ان للمتقين مفاذا حدائق واعنابا وكواعبا ترابا وكاس بها قى لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء رب ا ل س م ا و ا ت و ا وما ل أ ر ض ب ي ن ه م النابلسي ا ر ح م ل ي منه ص ا ب و يقوم م ا ل ر و و ح ا ل م ل ا صفا ئ ك ك ة لا ل ي ت م و ن ي و م يقوم ا ل ر و و ح ا ل م ل ا ئ ك ة صفا لا ل ي ت ك موسوعه ن من إلا أ النابلسي للعلوم الاسلاميه ح ق فمن ش ء ى ربه ب م إنا ن أ ز ك عذابا ق ر اسماء الله م ر ا ق د ل ح س ن ا م ا قدمت يداه ويقول الكافر يا ل ن ت ن ي كنت ترابا قال الشيخ إ ن المتقين أ ي الذين ت ق و ا الشرك والمعاصي خوفا من ربهم وعذابهم مفادا أ ي مكان فوز ونجاه وهو ا ل ج ن ة حدائق و أ ع ن ا ب ا اي بساتين و أ ع ن ا ب ا و كواعب اي شابات تكعبت س د ي ه ن ا ل و ا ح د ة كاعد والجمع شواعب كاعد جمعها كواعب اترابا أ ي في سن و ا ح د ة و أ ت ر ا ب جم واحده ت ي ر و ك أ س ا بهاقا اي ق م ر ا ك أ س ه ا م ل ا بها لا يسمعون فيها أ ي في ا ل ج ن ة لغوا أ ي باطلا ولا كذابا ولا كذبا من ا ل ق و ر عطاء ا حسابا قال أ ي عطاء كثيرا كافيا يقال اعطاني فاحسبني اي كافاني ي أ خ ذ و ن ايه عطاء كافيا يوم يقوم الروح قال الروح ملك عظيم يقوم وحده صفا والملائكه صفا وحدهم ماذا اي مرجعا سليما وذلك بالايمان والتقوى اذ ب ي م ا تكون النجاه ما قدمت يداه قال ا ي م اخلفه في الدنيا من خير وشر يا ليتني كنت ترابا اي حتى لا اعذب وذلك يوم يقول الله تعالى للبهائم كوني ترابا وذلك بعد الاقتصاص لها من بعضها بعضا ثم بدأ يذكر معنى ا ل آ ي ا ت فقال مازال السياق الكريم في تقرير ع ق ي د ة البعث والجزاء المستلزمه ل ع ق ي د ة التوحيد و ا ل ن ب و ة بعد أ ن ذكر تعالى حال ا ل ص غ ا ه الفجار وبين مصيرهم غ ا ي ة البيان سني أو سني بذكر المتقين ا ل أ ب ر ا ر سني ب ذ ك ر ا ل ل م ت ق ي ن ا أ ب ر ا ر وبين مصيرهم و أ ن ه جنات تجري من تحتها ا ل أ م ه ا ر فقال وقوله الحق وخبره الصدق ان للمتقين مفازا أ ي مكان فوز ونجاح وبينه ّ بقوله حدائق المفاز الجنه ب د أ يذكر ما في ا ل ج ن ة فقال حدائق اي ب ث ا ت ي ن واعنابا و ك و ا ع ب جمع كاعب ا ل ف ت ا ة ينكعب س د ي ه ا أ ي يستديو ويرتفع كالكعب وذلك عند بلوغها وقوله في وصفهن أ ت ر ا ب ا جمع تلك اي في سن و ا ح د ة دون الثلاثين س ن ة وكاسا كما قال ربنا سبحانه وتعالى في ص و ر ة ا ل و ا ق ع ة واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مغضوب وفرش ط منظوب وظل ممدود وماء مسكوب و ف ا ك ا ه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مضفوعه انا انساناهن انساء فجعلنهن اشجارا ع و ب ا اترابا لاصحاب اليمين اللهم اجعلنا من اصحابهم قال لا يسمع كاسا ل ا ق ا الجاس خمر ملاى لا يسمعون اي في الجنه لغوا ولا كذابا لا قولا باطلا ولا كذبا وقوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا اي جزاهم ر ب و م بذلك فجعله عطاء كافيا ووصف الجبار نفسه تعليما وتفكيرا ف أ ب د ل من قوله من ربك قوله رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما او رب السماوات و ا ل أ ر ض و ع ي ن ه م ا أ ي مالكهما والمتصرف فيهما الرحمن, الرحمن الدنيا و ا ل آ خ ر ه رحيمهما لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح ملك عظيم لا يقادر قدره وحده يقوم وحده صفا و ا ل م ل ا ئ ك ة صفا هنا لا يملك أ ح د من الخلق من الرحمن خطابا وقوله لا يتكلمون بين يديه إ ل ا من أ ذ ن له الرحمن وقال قولا صوابا وفي الصحيح أ ن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو أ و ل من يكلم الله عز وجل في ا ل م و ت حتى حيث ي أ ت ي تحت العرش فيخير ساجدا فلا يزال ساجدا يحمل, يحمل الله تبارك وتعالى بمحال يلهمها ساعه اب فيقول الله فيقول الرب تبارك وتعالى ادفع ر أ س ك وسل تعط واشفع تشفع وقوله تعالى ذلك اليوم الحق أ ن ذ ي لا ميت فيه ولا شك وهو يوم الفصل وبناء عليه فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه مهابه اي مرجعا إ ل ي ه ب ا ل إ ي م ا ن و ا ل ط ا ع ة وقوله تعالى إ ن ا انذرناكم عذابا قريبا أ ي خوفناكم عذابا قريبا جدا يبتدئ بالموت ولا ينتهي أ ب د ا وذلك يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من خير أ و شر ان يرى ج ز ا عملي عيانا إ ن كان عمله خيرا جوزي بمثله و إ ن كان شرا جوزي بمثله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنه لما يرى البهائم أو لما لما البهائم بعد القصاص يرى رأى بعد أو لما صارت اليه ترابا يتمنى الكافر و في عذابه أ ن لو كان ترابا مثل البهائم ولولا العذاب وشدته ودوامه لم اتمنى ان يكون ترابا ابدا يوم ينظر المرء قال بعض العلماء المراد بالمرء هنا فيها قولان لاهل العلم ف يوم ي ينظر المرء ما قدمك ذلك القول ا ل أ و ل المقصود بالمرء هنا هو المؤمن هو المؤمن يوم ينظر المؤمن ما قدمك ذلك و ق ا ل ا ل م ر ا د بالمرء المؤمن ل أ ن ه ذكر الكافر بعد ذلك يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب وقال بعضهم ق و ل الثاني أ ن المراد بالمرء هنا أ ع م يشمل الكافر ويشمل الايه المؤمن فكل امرئ ق د ت يده كل م ينظر ما قدمت يده وعند ذلك يحدث الافتراق ينظر ما قدمت يده وعندئذ يحدث الافتراء ف أ م ا من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم ق ر أ كتابيه إ ن ي ظ ل ن ت أ ن ي ملاق ك ت ا ب ي ه فهو في عيشه ر ا ض ي ة في ج ن ة ع ا ل ي ة خ ط و ص و ا د ا ن ي ة كلوا واشربوا هنيئا بما أ س ل ف ت م في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ر ي ة و أ م ا من اوتي كتابه بشمال فيقول يا ليتني لنبوت كتابيه ف المراد بالمرء هنا عدو قال المؤمن بدليل بلاء ذكر الكافر بعده قال يحمل الايه الكافره والمؤمن و ع ن د إ ذ ن يحدث ا ل ا ي الافتراض قال ه د ا ي ة ا ل آ ي ا ت أ و ل ا بيان ك ر ا م ة المتقين وفضل ا ل ت ف و ثانيا و ص ف جميل لنعيم ا ل ج ن ة ثالثا ذم الكذب واللغو واليما لان من نصفات ا ل ج ن ة أو في نصفات ا لا ج ن ة يسمعون فيها ل غ قرون ك ذ ب ه لا ليس فيها كذب ولا فيها لغز ولا فيها شيء من هذا فالمؤمن يكون متخلقا ب أ خ ل ا ق اهل ا ل ج ن ة لا يكون كثير اللغو ولا يكون ا ي ه ك ذ ا ب فقال ذم الكذب ولغو ا أ ه ل ه م ا غير ن شيدا شده المنصف وصعوبه في المقام ع ل الفاشد ي لأن فيه ن ظ ر ما قدمت د ي فقال اجتناب التضييق العمل الصالح واجتناب العمل السيئ ا ل ت ا س د فمن يعمل مثقال ذ ط ه خيرا يره فمن يعمل مثقال ذ ط ه شرا يره ل ر ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل حتى ل ه الاقسام ا ل خ م س ة أ و الاهميه ا ل خ م س ة ا ل م و ج و د ة في ص و ر ة ا ل ه ا ل ق س م ونقف على اليه الاتكايه ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ن ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ا ء ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هذه ا ل ص و ر ة ص ه النزعات ص و ر ة مكيه ة شانها شان الصور ا ل م ك ي ة في ترسيخ ا ل ع ق ي د ة وبيان أ ص و ل الدين و أ ر ك ا ن إ ي م ا ن لكن م ش و ر ه ا يدور حول ا ل إ ي م ا ن بالبعث بعد الموت أ ي ض ا فاستفتحت ا ل ص و ر ة ا ل ك ر ي م ة بالقسم على جواب محذوف ض م ن ت ه الصوره وسياتي بيان ت ف ض ي ر ه ثم تحدثت عن حال المكذبين بالبعث يوم البعث وذكرت طرفا من ق ص ة موسى عليه السلام مع فرعون تثبيتا لقلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و ح س ن له على الصبر على أ ذ ى المكذبين ف إ ن الله تبارك وتعالى جاعل ا ل ع ا ق ب ة له كما جعلها لموسى عليه السلام ثم ذكرت ا ل ص و ر ة دليلا على إ م ك ا ن البعث بعد الموت أ و دليلا من ا ل أ د ل ة التي يستدل بها على إ م ك ا ن البعث وهو أ ن الله خلق السماوات و ا ل أ ر ض وهما أ ش د خلقا من خلقهم فسبحانه وتعالى لن يعجزا ان يعيدهم م ر ة ث ا ن ي ة ثم بينت أ ن الناس يوم ا ل ق ي ا م ة فريقان فريق في ا ل ج ن ة وفريق في ا ل س ع ي د وختمت ا ل ص و ر ة ببيان أ ن ه لا يعلم متى ا ل س ا ع ة إ ل ا الله وانهم يوم يرونها يظنون انهم ما لبثوا في الدنيا إ ل ا عفيه او ضحاها فقال ربنا سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ه ذ ز ه ونزه ف ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقى والناشقات نشقى و ا ل س ا ب ح ا ت سبحا ف ل س ا ب ق سبقا ا ا ت ف ل م أمرا ن ب ر ا ت ي و م ترجف ا للعلوم ا قلوب ي ئ ذ و ا د ف ة أ ب ل ا س ل ا خاشعة ي ق و و ل أئن أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا َُ تلك َْ إ ِ ذ َ ا ك َ ر َْ ة ٌ خاسره ََ ة ف َ إ ِ ن َّ م َ ا هي َِ ب د ر ٌ و َ ا ح ِ د َ ة ٌ ف َ إ ِ ذ َ ا هم ُْ بالسائره ََِّ ة قال, قال الشيء والنازعات ص و ر ة النازعات م ك ت ي ة و آ ي ا ت ه ا ست واربعون اله قال شرح الكلمات والنازعات غرقى أ ي ا ل م ل ا ئ ك ة تنزع أ ر و ا ح الكفار عند الموت ب ش د ة اختلف العلماء في المراد بهذه الخمس والنازعات غرقى والنشطات ا ن ش ط ة السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا اختلف العلماء في المراد بهذه الخمس التي أ ق س م الله تبارك وتعالى بها والمختار ان المراد بها ا ل م ل ا ئ ك ة وعلى هذا جاء التفسير هنا الشرك هنا ف ص ل أ ن ه ا ا ل ي ه ا ل م ل ا ئ ك ة فقال والنازعات غرقا ملائكه الموت حين تنزع أ ر و ا ح الكافرين ب ش د ة وعنف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد الكافر في ر و ا ي ة الانسان اذا كان في انقطاع من الدنيا و إ ا ب ا ل من ا ل آ خ ر ة تنزلت عليه من, من الشمال ملائكه سود الوجود معهم ا ل م ش و ر فيجلسون منه مد ى البصر ثم يجيهم ملك الموت حتى ي في فمعنى د رأسه أن فيقول ي و ت النزعه ا كما ينزع ل س ك و د ث ي ر الشعب المخصوط المبنون ف ق ط ع م ع ه اي العبوط والعصر النازعات الغرفة فمعنى أ ا ل م ل ا ئ ك ة ت ن ز ع أ ر و ا ح ا ل ف ج ا ل والكفار عند الموت ب ش د ة قال والناس صافي نصا أ ي ا ل م ل ا ئ ك ة تنشط أ ر و ا ح المؤمنين الصالحين نشقى اي تسدها ب ر س ق روح المؤمن تخرج ا ي ه بسهوله ورزق كما جاء أ ي ض ا في حديث البراء ابن عادي تخرج و ت س ي ل كما ت س ي ل فطرته ف ي ا ل ش ق ى ب س ه و ل ة ورزق والسابحات سبحا أ ي ا ل م ل ا ئ ك الملائكة تسبح من السماء بأمر الله أي تنزل به إلى الأرض الملائكه س ا ء بأمر تسبح بين السماوات و ا ل أ ر ض نزولا بما حملت من امر الله تبارك وتعالى وعروجا إ ل ى السماء م ر ة ث ا ن ي ة الملائكة فالسابقات قال بأرواح المؤمنين الجمال إلى سبق تسبق بعض أي وقال العلماء الملائكه تسابق إ ل ى تنفيذ أ م ر ربها والسابقات س ب ق ة هنا يقول الملائكه تسبق ب أ ر و ا ح المؤمنين إ ل ى ا ل ج ن ة وقال بعضهم الملائكه تسابق إ ل ى تنفيذ أ م ر ربها فهم عند ربهم صاف صاف صافون كما قالوا و إ ن ا نحن الصافون ف إ ذ ا أ م ر ه م الله تبارك وتعالى ب أ م ر تسابقوا إ ل ي ه فالسابقات سبقا أ ي تسابقوا إ ل ى تنفيذ أ م ر الله تبارك وتعالى فالمدبرات أ م ر ه قال أ ي الملائكه تدبر أ م ر الدنيا أ ي تنزل بتدبير من ل ج ن الله المدبر الحكيم الملائكه تدبر أ م ر ا ل ن خ ل و ق ا ت ب إ ذ ن من ب إ ذ ن ر ب ه لا من عند نفسها ابتداء ف ا ل م ل ا ئ ك ة لا تدبر أ م ر نفسها فضلا عن أ ن تدبر أمر غيرها لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر ا ل أ م ر و ا ل م ل ا ئ ك ة تنفذ أ م ر الله س ب ا ر ك وتعالى قال تعالى إ ن ربكم الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض في س ت ة أ ي ا م ثم ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم م ص خ ر ا ت ب ا م ن ه أ ل ا له ا ل خ ل ف والامر وقال تعالى في اول س و ر ة ل س و س إ ن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر أ م ر يدبر ل أ ولقد كان المشركون مقرين بذلك كما قال الله تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماوات والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت قالوا ايه فسيقولون الله ومن فسيقولون يدبر يدبر الأرض ومن الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقولون الله فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأرض. ولكن الله سبحانه وتعالى وكل بالمخلوقات ملائكه ينفذون امرا فوكل بالوحي ملائكه ووكل بقبض الارواح ملائكه ووكل بمجالس العلم ملائكه ووكل بالارحام ملائكه ت ت و ل أ امر النطفه من حين استقرارها في الرحم إ ل ى حين أ ن تخرج بصرا سويا إ ذ ن فالمدبرات أمر امرا ل ل ا ئ ك ة ت د ب أمر ل د ن ي اي أ تنزل بتدبيره من لدن الله المدبر الحكيم والمدبرات أمر فقول وتعالى الأمور الله تبارك وتعالى في الذاريات فالمقسمات أمر. فالمقسمات أمر أي الملائكة أمر أمر أمر تقسم أي في ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى أ م ا بغير إ ذ ن ه فلا ف ق ا ل و ا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يربطونهم بالقول وهم ب أ م ر ه يعملون وهم ب أ م ر ه يعملون يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم ولا يسعون إ ل ا لمن ا ر ط و ى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إ ن ي إ ل ه من دونه فذلك نجيه جهنم كذلك الذي في افضل فهذه خ م س ة أ ي م ايمان ن خمسة أ أ ق س م الله تبارك وتعالى بها على أ ن البعث حق والنازعات غض الناشطات نص السابقات صدقه السبق. ف ا ل م د ب ر ا ت أ م ر هذا هو القسم و د و ا ب القسم م ح د و ف تقديره إ ن البعث حق و إ ن ك م مجزيون ب أ ع م ا ل ك م وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بهذا القسم في ص و ر ة الزاريات فقال والزاريات فرغه الحاملان نصره الجاريان ن ص ر ح المقسمات أ م ر لما تعدون لصادق ف إ ن الزينه ر و اي ع ن وإن ي ان ي الجزاء والبعث بعد الموت و ا ف ع جزاء بعد الحساب واقع لا محال ثم قال ا ل ش ي ء يوم ترجف ا ل ر ا ج ف ة أ ي ن ف خ ة ا ل أ و ل ى ن ف خ ة الثناء الذي يتزلزل كل شيء معها تتبعها ا ل ر ا ج ف ة أ ي ن ف خ ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ر ا ج ف ة ا ل ن ف خ ة ا ل أ و ل ى ا ل ر ا د ف ة ا ل ن ف خ ة ا ل ث ا ن ي ة وعندئذ ق ل و ب يومئذ واجهه قال أ ي خ ا ئ ف ة ق ل ق ة أ ي ن ا م ر د و ن في ا ل ح ا ف ر ة أ ي م ر ض بعد الموت إ ل ى ا ل ح ي ا ة إ ذ ا ل ح ا ف ر ة اس لاول الارض يقولون رد فلان الى ا ل ح ا ف ر ة يعني رجع زي م ك ا ن ت ز م وانتكس ورجع إ ل ى سيرته ا ل أ و ل ى تلك إ ذ ا سره خ ا س ر ة أ ي رجعه للحياه خ ا س ر ة ف إ ن م ا ي سره و ا ح د ة اي نفقه واحده إ ل ا هم ب ا ل س ا ه ر ة أ ي بوجه ا ل أ ر ض أ ح ي ا ن ث م ي ا ل س ا ه ر ة ل أ ن من عليها بها ي ص ه ر وليعمان ثم ذكر معنى ا ل آ ي ا ت فقال قوله تعالى ونازعاته رقى الايات وهي م أقسم النازعات الناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات ورجح انهم أ ص ن ا ف من أ ا ل م ل ا ئ ك ة وجاهز أ ن يكون ولذلك ولا حرج اذا العبره بكونه تعالى قد اقسم بعد مخلوقاته على ان الباحث حق ثابت وواقع الى محاله وتقدير يوم القسم لتبعثن ثم لتنبؤن من من من من بما عملتم وذلك على الله وسيتم ذلك البعث والجزاء يوم ت ر ج ف الراجفه التي هي النفقه الاولى التي ترجه فيها العوالم كلها ويثنى فيها كل شيء ثم يدعها الراجفه وهي النفقه الثانيه وهي نفقه البعث من القبور ا ح ي ا ن وان بين نفقتين اربعين سنه كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وقوله تعالى قلوب يومئذ واجفه خائفه خلقا وهنا سؤال ذكره بعض العلماء لماذا ج ا ء ك ل م ة قلوب ن ش ر ة ولم تات م ع ر ف ة فقالوا المقصود قلوب فريق من الناس وهم الكفار وهم الكفار الذين ينكرون البعث بعد الموت وذلك بدليل قوله تعالى أ ََ إ ِ ن ّ اما ََ ر ْ ض ُُ ج و ن فِي ل ْ ح َ المؤمنون ف ِِ ر َ أَمَّا ة َُُِْْ فهم َُْ امنون َُِ مطمئنون ََُُِ قلوب يومئذ واجهه قلوب الكفار بدليل قول أ َ إ ِ ن َ ا ل َ م َ ر ْ ض ُ و ُ و ن َ في ِ ا ل ْ ح َ ا ف ِ ر َ ة ِ اما المؤمنون فهم آ م ن و ن مطمئنون كما قال تعالى ان الذين صرفت لهم منا الحسنى اولئك عنا مبعدون لا يسمعون حفيشها وهم في نفسها انفسهم خالدون لا ي ح ض ن ه م الفتى الاكبر وستلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم تعلمون <تصفيق> وقوله تعالى قال وسيتم قال ا ب ع ه ر ا د ف ة طبعا ا ل ر ا د ف ة عرفنا اللفه ا ل أ و ل ى ا ل ر ا د ف ة اللفه ا ل ث ا ن ي ة قلوب يومئذ واجهها قلوب الابصار ر أ ا ش ة ع ة ذليله ة ف ا ترهقهم أ م ا ر ر فرشعة قنش التحانة ا م ص ذ ل ة وقوله تعالى يقولون ا ل م ن ك ر و ا البعث أ ي ن ل م ر ض و ن في الحافره ان يردوا بعد ا ل ن و ت إ ل ى ا ل ح ي ا ة من جديد كما كنا أ و ل م ر ة أ ي ض ا ينكرون البعث بعد ا ل ن و ت أ ي ن ل م ر ض و ن في ا ل ح ا ف ر ة سنرجع م ر ة ث ا ن ي ة وهناك بحث ينكرونها فاذا كنا عظاما نشره باهيه مفتته وقالوا ماذا استبعاد منهم البعث وانكروا لك وقالوا تلك اذا ا ج ك ر ه خاسره يعنون انهم اذا عادوا للحياه مره اخرى فان هذه العوده تكون خاسره وهي بالنسبه اليه كذلك اذ سيخسرون فيها كل شيء حتى انفسهم كما قال تعالى قل إ ن الخاسرين الذين ق ص ر و ا أ ن ف س ه م و ا ن ي ه م يوم ا ل ق ي ا م ة أ ل ا ذلك هو ا ل ق ص ر ا ن المبين قال وقوله تعالى ف إ ن م ا هي ز ج ر ة و ا ح د ة أ ي ص ي ح ة و ا ح د ة وهي نفقه اسرائيل ا ل ث ا ن ي ة ن ف ق ة البعث ف إ ن م ا هي ز ج ر واحدة واحدا ف إ ذ ا هم ب ا ل س ا ه ر ة كما قال تعالى ان كانت إ ل ا ص ي ح ة و ا ح د ة ف إ ذ ا هم جميع لدينا م ع ض ر و ن وكما قال تعالى وما أ م ر ن ا إ ل ا و ا ح د ة كلمح بالبصر وكما قال تعالى وما أ م ر الساعه إ ل ا كلمح البصر أ و هو أ ق ر ب والمراد أ ن ه أ م ر من الله تبارك وتعالى واحد لا يتكرر أ م ر واحد من الله تبارك وتعالى لا يتكرر ف إ ذ ا الناس جميعا قيام ينظرون كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إ ل ان لزتم إ ل ا قليلا وذلك ان الله تبارك وتعالى يحيي ا ل ر ا ئ ي ر و ي أ م ر ه أ ن ينفخ النفقه ا ل ث ا ن ي ة ف إ ذ ا هم قيام ينظرون وقال هنا فاذا هم ب ا ل س ا ه ر ة أ ي ا ل أ ر ض ا ل م ب د ل ة بيضاء نقيه وسميت س ا ه ر ة ل أ ن ه لا نوم عليها ف م ت ا بعث الناس فلا نوم ولا لوم و إ ن م ا و ص ع ر الدائم في ا ل ج ن ة أ و في النار والعار تصف ا ل أ ر ض التي ينزل بها ولا ي ن ا م فيها ولا ب ا ل س ا ه ر ة قال ه د ا ي ة ا ل آ ي ا ت أ و ل ا بيان ان الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته بخلاف العبد وهي معروفة مخلوقاته وتعالى قالوا والشمس وضحاة وليزها وكل قالوا الله له ضبطيه بعضهم بيان يقشم يجد يقشم بغير قعدة القشم الأقشام أقشى الأقشام تعالى العبد طبعا بعض العلماء بما من الله تبارك إشارة تبارك بخلاف شاء لا جلالك النادي أن أن هذه هذا بعضهم ا الى ذ ا ل خ ل و قال ان هذا القسم خاص به سبحانه وتعالى لا يجوز للاحزن هذا خ ا م بالله تبارك وتعالى ولا يجوز للمخلوق ان يقسم بغير ربي. هذا اول الله تعالى يقسم بخلاف العبد لا يجوز ان يقسم لغير ربه ي ثانيا ي تبارك وتعالى ب ا ن تقليل ع ق ي د ة البعث والاثام للاقسام عليها وذكر كيفيه في وقوع وقوعها ل أستغفر ورحمة الله العظيم الله والسلام ومعكم عليكم الله خبالات فأداز ثابع جزاه على بما قدم في فوقية هذا الوقت المادة العلمية خيرا الله المادة عز ي يجاهد ر وجل ا الله ا و ا يدعنا أن هذا في ميزانه عنده في الخيانه موكلا م ك ل في ا ل وعدم ه حضوره اليوم لظروف الم الجهه اما ا ل أ م ر الثالث ف ب ن س ب ة ا ل ك ت ب كنا قبل ذلك قد وعدنا ب أ ن الكتب تاتينا أ ت ي ن إن شاء الله و ر ه وتعالى ف هذا اليوم الشفط يوم و ع د ف إ ن شحن الكتب إيه قد ت أ خ ر وسوف إ ن شاء الله الكتب ت أ ت ي ن ا غدا أ و بعد غد بمشيئه الله تبارك وتعالى أما رابعا فإن إن شاء الله في فإن سوف في يعني نطيل تنتهي يومي الخميس المعهد نظرا لا ولا أخواتنا وإخواننا شاء الله الدراسة تنتهي في يومي والسبت على نشط حتى بعد ل ل ا ا ا ء ي ع ن ي نصلي الاشياء ع ش ء إن ا الله ء وننصرف ع ن ي ش حتى ي ع ن إن ي ش ا الله ء ط و ر ت ا ع ل ى بعد العشاء حتى يعني إن شاء الله تعالى بعد أذن يكمل ب ي نقل مثلا عشر ضيع الناس ل اللي اللي ي يطو... يتأهب عاوز يدخل غير ذلك تستعد ثم, ثم بعد ذلك يقام ع ن ي ب ر بين ل ا ل ذلك ص ل ا ة ونصلي وننصرف راشدين ب إ ذ ن الله عز وجل حتى يعني إيه لا نشق لا إ وجزاكم ا ا اللي بلدان وغزالكة ن ن في هم بعيدة إن, شاء الله أن يصل إلى بلدي وإن شاء الله تعالى يعني استراحة قليلة خمس و ر الرومية ج الله, الله عنا خيرا واحسن إ ل ي ك م